قال رب بما أقوىي تني لأزجنا لهم في الأرض ولأقوى نهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلقاء إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لما وعدهم أجمعين لها ثبت أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ان للمتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام امين ونجعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين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 بِهِمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ